قلَ يَمُسَ إِصقُفَتُكَلًَا النَّاتِ بِدِسَلَاتِ وَبِكَلَامِ قلَ يَّسَ إِقفَثُكًَاَّاتِ وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكَ تَدَنَا لَهُ فِيأَواحِمِ قُرِي شَيْ عوَتَ وَتَفصِيلَ وَكَتَدُ نَالَهُ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا, فخذها بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا دانها ساقول هذه قوه ومن قمت يا قلوب دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض يتكبرون في الارض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا يتكبرون في الأرض بغير حق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا رُشْدًا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ سَبِيلًا لِلْغَاوِيَتِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ هل يجزون, إلا ما كانوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسأدا له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسأدا له خوار تخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جهدا له أغير ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ألم يروا أنه لا يكلم وَداَا يَهذٍ سَللَ إاتَّخَلُ وَكَُوا ظَالِمِيناتَّخَلُوه وَكَوا ظَالِمِين وَلَمَّ تُقِقَافِي أَذهِم وَرَأو أَنَّهُم قَدْ ظَللُ قَاُ وَلََم السوقي طافي ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا ضالوا الا لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لئلا نكون من الخاسرين قالوا الا لم يرحمنا ربنا هو يوم إلا لنا لنا فنن الخاسر